بسم الله الرحمن الرحيم تحييكم مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة ويسرها أن تقدم لكم محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني عليكم يا أحبتنا السلام وأدحفكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 وسنة الهادي البشير هي الصراط المستقيم اقسمت بالله رب الجن والناس اني وان قل حظي من تمثلها تبلى عظامي وما قلبي لها ناسي فمن نفح الى عرض واماض واكليل مع رضاب سائغ طعمه لي كل وقت منه كأس اندهاق والزرياب يبدو لنا من شرف يعلو جميع المراق واليوم الجادي يدنو لنا مثل اصيل الشمس في الائتلاق من لم يكن ينعم في روضه فما انه الجادي, المدود. إنه الجادي المدود. في صبر النبي الرؤوف دمانا فداه فما غيره اليوم من مفتدق. فهذا هو الاصدار السادس الذي يشد لنا فيه الشيخ بكلمات نيرات عن صبر خير اي أيها تأوفي القول في خير الوراء من بعد ما صدعت بمدح النون لكن أعيد القول فيه لعلني من تابعيه الفائزين أكون صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبره ما صبره فهو سيد الصابرين. عاش مرارة ولوعة اليتم في أعلى مراتب ألم يجدك يتيما فآوى كان صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين. مات أبن أم وقد تعلق بها قلبه فعظم يتم وفي أشد يتم زاد مجده وفي جده وهو يناهز الثامنة من عمره فضمه عمه أبو طال ومات عمه وزوجه الكريم اعتصم النبي بالله العظيم وبعد حزنه على عمه بأيام وجع بزوجه ورفيق دربه أول من آمن به وواساه وصدقه وخفف عنه فلم يفقد صبرا ما تبنوه كلهم في حياته سوى فاطم فكان أرسى من الطود المنيق نقسم بالله أن لم يصفري في الخلق مثل المصطفى محمد إنه صبر من أنزل عليه أصبر صبرا جميلا ففي دعوته إلى الله لقي ممن كان يدعوهم إلى الله ما يشيب النواصي ويهد الصياصي وهو ما ذا صابر صبر المستعلي ثابت ثبات الواثق المستولي فصبر على اذى المشركين والمنافقين ما تركوا حيلة يظنون أن ستنفعهم في أن يثنوه عن رسالته إلا طرقوها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذن الله إلا ان يتم نوره ولو كره الكافرون أغروه بالمال والسيادة والنساء فما التفت إلى ذلك ولا نظر حاولوا أن يضغطوا عليه بعمه أبي طالب فما أثر فيه ولن كسر ولن يدع دعوتهم ظل صابرا يدعو إلى الله لا يصده صاد ولا يحول بينه وبين دعوته نال ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور آذوه أبلغ الأذى فصبر استهزأوا به وسخروا وهمزوا ولمزوا وسبوا وشتموا تصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فبرغم الأذى والصد عن دين الله نقول لهم فاخسأوا رغم أنفكم واسمعوها والتموتوا بغيظكم يا شواني لقد رفع الله ذكره أشهد أن محمد رسول هذا هو القائد العظيم يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في القائد العظيم رسول الله يقوم ليله من الليالي ويقول يا عائشه ذريني اتعبد لربي لانه اعلم الخلق بالله واخشاهم لك <تصفيق> لنفيه غرام إنه درس للدعاة والمصلحين ألا يأسوا من النصر والتمكين فهو آت لا محاله ولو بعد حين لكن أمة نافيشة أمة مطعونة في الظهر أقصى الطعنى بعضها يحتمل الهمى وجل في سباتها هدف لكل رام غرض لكل طاع أحزانها عويل وبكاء وأفراحها تصدية ومكاء احتفل العدو غيبتها فنفض عيبتها وأهان شيبتها، ووقف لها بكل مرصد ليغتال قوتها التي تسود العالم بها فتأثرت العقول واسترجلت فيه بعض النساء فلا هجن بالمساواة والتحرير بعقول أرق من قطمير كل البيوت للخادمة وهمنا على وجوههن مطالبات وسيادة السيارة مرة وممارسة الرياضة في الأندية أخرى وأن تكون الوالية والقاضية ثالثة فتركت المطبخ والتنور وبدأت في حلقة الفراغ تدور أين الفجار لم يعد للرجل قيمة مثله مثل الفهيم ما المخرج من هذا كل؟ من لم يكن جاريا في سنة الهادي وما لروضتها الغنى بمرتادي فذاك ذائب قلب غير منقادي وأخيرا نحن الذين بحسن الخلق قد فتحوا أبصى البلاد وبالقصطاس ساسوها <تصفيق> إن محمد صلى الله عليه وسلم فتح القلوب قبل البلدان فبدل الجهدك ومهد الطريق لغيرك وأعده لمن بعدك وعليك بذر الحب إن عليك إلا ولكل قوم هاد خير العباد صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني إنه الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف عليه الصلاة والسلام والآن مع المحاضرة الحمد لله الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآت الحكمة أهلها وتمم بمحمد مكارم الأخلاق كلها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستظل بظلها ونحيا ونموت عليها ونلقى الله بها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا وكل نواحي الأرض مجدبه مغبرة فإذا الغبراء خضراء أتى جموع الطغيان ففلها وليوث الأوثان فأذلها وعقد الشرك فحلها ودواعي الفرقة فشلها وأحقاد القلوب فسلها بشر الأمة وأنذرها ودلها وسقاها بوابل أخلاق القرآن وعلها وحداها لعلها تعض عليها ولعلها فإن حادت فواهلها لها ومن لها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة دائمة إلى يوم تضع كل ذات حمل حملها جزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسلام وأسكننا بصحبته جنانا تحية أهلها فيها السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ريحانه الأنوف الشم وخبيئة الجيب والكم دليلنا الهادي في بهيم الدياج تاج الهام حمات الدين باليراع واللسان والصمصام من أحسب أنهم أولئك الخضارمة خضارمة شم الأنوف جهابذ جحاجحة بيض الوجوه عنابس بهاليل اغمار قداميس سمح جسومهم للمكرمات فهارس فلو بلغ المجد السماء لاصبحت أناملهم للفرقدين تلامس. يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبذير واسراف وإن تكن مرحبا اكتارها سرف فليس اكتارها فيكم باسراف عليكم يا احبتنا السلام وأتحفكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحيه من تبوأها سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كعرف الروض صافحه الندى يزف الى اهل المكارم والندى ولا زال ما قام المؤذن للندى حياكم الله وبياكم وابقاكم عوامل رفع لهذه الامه واحياكم وحي الحيا منكم وجوها اذا انجلت تعيد ضياء الصبح والليل عاكر وجوها تجلت في سماوات رفعة كواكبها أخلاقكم والمآثر يا ربي حببنا إلى بعضنا فيك وجنبنا الريا والبطر وكلنا النور الذي نهتدي بضوئه في مظلمات الحفر معشر الإخوة ليس يخفى أن عموم أمتنا لعهد قريب في شتات أمة مطعونه في الظهر اقصى الطعانات بعضها يحتمل الهم وجل في سبات هدف لكل رام غرض لكل طاع احزانها عويل وبكاء وافراحها تصدية ومكاء اهتبل العدو غيبتها فنفض عيبتها واهان شيبتها ووقف لها بكل مرصد ليغتال قوتها التي تسود العالم بها كل ذلك عبر وسائل خسيسه قذره يدمر الاخلاق فتذرها اشلاء مفرقا تبيع الدين بالدنيا ولا تلقى بذا باس وقد دفنت شهامتها وقيل لامها تعسى يقوم عليها معتل ماجور مختل طرطور على الخبث ماطور قن يستطيب الصن يجري من الخبث على نسق ومن السفه في غسق يملي وإبليس له وزير إياه يسترئي ويستشيره لقيط لقطاء الغرب الأقصى خلاف آية فرعون مع موسى فرعون التقط موسى عسى أن ينفعه أن يتخذه ولدا فكان له عدوا وحزنا أما هذا القن فالتقطه الغرب فكان عدوا لدينه وأهله وحزنا يصلي لقبلته التي يصلي إليها ويخطب على الدرجة التي خطب عليها يقول لهم مستخديا اجعلوني سيدا أكل لكم عبدا واعنوني بقوة أجعل بين قومي وبين الفضيله ردما وأوسعهم هدما فرشحوه لتغريب وتفنيدي واستنشدوه سفيها النسج مضطربا مستغرب المثن مجهول الاسانيد ولولا الشعير ما نهقت الحمير فيا عزما وحزما وانطلاقا إلى نيل الوظائف والحطام كذبان على سقط تداع ترنم أو تغرد بالهيام فزادوا الطين بالله والمريض عله وصوروا التافه خطيرا والجهام مطيرا ويأتون المناكر في نشاط ويأتون الصلاة وهم كسالى ومن تسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم ألا تسالا فهمون نعلوا الذي يعلوهم وعلى من دونهم فئران غابا فأفرز هؤلاء لنا عبر وسائلهم جيلا في عمومه عليلا يحدو من غير بعير ويسبحوا في غير غدير ينام إذا حضر المكرمات وعند الدناءة يستنبه لا يخطر لهم البذل للدين على بال ولا يدور بخيال لا يكاد يحفظ أحدهم من كتاب الله إلا آتنا غداءنا ونقش خاتمه كلوا واشربوا هنيئا ما عرض للمسلمين عايض إلا استنوق جملهم وحكى صولة الأسد هرهم واحتجوا بعدم استكمال ضرورياتهم وسمعت من غث الكلام ورثه وقبيحه باللحن والإعراب من أمثال جحى اولى بلحم ثوره وما يحتاجه المرء في بيته فحرام على مسجده غروبا بلحيه على عظم زوره إذا القوم هشوا للفعال تقنعا إذا ما مشى أو قال قولا تبلعا جيل مضطربا متأنثا واسترجلت فيه بعض النساء فلا هجن بالمساواة والتحرير بعقول ارق من قطمير أوكلنا البيوت للخادمات وهمنا على وجوههن مطالبات بقيادة السيارة مرة وممارسة الرياضة في الأندية أخرى وأن تكون الوالية والقاضية ثالثة فتركت المطبخ والتنور وبدأت في حلقة الفراغ تدور فإذا ما لسعتها الزنابير صاحت رفقا بالقوارير وزاد الهم واشجاه أن رجالهن أشبع يسايرونهن ويجارون ويمسكون لهن الماعون على حد قول ابن اللعبون لم يعد للرجل قيمة مثله مثل البهيمة متناقض فوضوي تراه يصبح مصليا صائما ثم لا يجد حرجا في موالاة الكافرين ومصاحبة الفاسقين وأكل الربا والتحاكم لغير شرع الله بلا حياة فإذا نصح رفع عقيرته أنا لا أعمل شيئا يغضب الله يرى نفسه ولي الله وهو أفرغ من قصب وفي الحضيض من قصب الحسب ضعيف السبب سيء المنطلب ذهبت علامة رفعه وفقدت سلامة جمع ومالت عنده قواعد الملة وصار إلى جمع القلة وبالا على الأمة له نحو الخنا أبواب عطف وبذل فيه تأكيد الصلات عندها فرح الشامتون بها ونعاها النعات على مسمع منا وقال قائلنا كلا إنها مريضة مشفية فحقق الله أقوالنا وخيب أقوالهم وكذب فالهم وحل ما عقدوا وتبر ما شيدوا فاندحروا وانجحروا ما هم إلا فارة في جحر ضب خريب أشرقت رغم أنفهم شمس ربي فهي امه مرحومة محفوظة لن يأخذ أعداؤها منها إلا كما يأخذ السيل من الصخرة الصماء ترتد عنها الرياح الهوج خاشعة وينثني كل وعل وهو كالحمل دوت صيحات الإصلاح صاخة في الآذان فتطايرت الأثقال وانفصمت الأغلال وانطلقت تميز الآذان من المكا والتصدية والهذيان تصلح ما أفسد العدو من سمات وتحيي ما أمات وتميت ما احيا وتبني ما هدم وتهدم ما بنا ترفع الحدث وتدفع الخبث وتؤدي الفرض والنفل وتقضي الفائت، وتحيص الشق وترتق الفتح وتقول جاء الحق لم يزل فيها عبير الوحي ما حاد عنه الشيخ أو زل الغلام امه الإسلام ما زال على نهجها السامي رجال لم يناموا والليل ولا والظلام تبددا والركب يمم للهدى ركب طوى دربا على اسم الله والحادي حدا ألا أيها الأغيار فلتتيقظوا وينهض منكم قاطن إثر ضاعن نثير دفين العز من كل كامن على رغم خيشوم العدو المشاحن ونسمو بأخلاق القرآن ونرتدي رداء من العلياء صاف المحاسن نجدد أسم الدين بعد اندثاره ونرفع من بنيانه المتطامن ونرعى. رياض العز من كل قارة ونترك للبيق لمرع الدواجن وجاء الربيع وفجر بدى سخي الشعاع عميم الجدا فكل على ضوئه زغردا إلى أخلاق القرآن في سيرة وشمائل من خلقه القرآن فهي الشفاء لنا مما نكابده وهي السبيل إلى جنات رضوان يشربها القلب بكأس السمع فينتشي منها بغير خمر إنها شمس ضاحية وسماء صافية ضاحية وروضة فوحاء زاهية روضة فوحاء فردوسية تلد اللذات آنا بعد آني أتراها من حمل فردوس كلا هي فردوس بحضن الأرض ثاني حبوت فيها وأبوت وعثرت فيها وكبوت أقسمت بالله رب الجن والناس إني وإن قل حظي من تمثلها تبلى عظامي وما قلبي لها ناسي فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليلي مع رضاب سائغ طعمه لي كل وقت منه كأس اندهار بالأمس والزرياب يبدو لنا من شرف يعلو جميع المراق واليوم ذا الجادي يدنو لنا مثل أصيل الشمس في الائتلاق من لم يكن ينعم في روضه فما له في شمم من خلاق الجادي ما الجادي الزعفران المنسوب إلى الجادية من أرض البلقاء جادي فهو نبات أجل ونفحه لا يمل كل الرياحين جند وهو الأمير الأجل يقول العربي مشبها وجوه الأبطال في غداة الروع بالجادي تخال جدية الأبطال فيها غداة في الروع جاديا مدوفا وجادي هذه الليله يفوق كل جادي وعود هندي وعبر وردي حكاآسا ونسرينا وشيحا والرياحينا تضوع في نواحينا لننشق منه ما شينا انه الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف عليه الصلاه والسلام كانه ذهب من فوق اعمده من الزمرد في اوراق كافور في روضه نصبت اغصانها وغدا ذيل الصبا بين مرفوع ومجرور قد جمعت جمع تصحيح جوانبها والماء يجمع فيها جمع تفسير والريح قد اطلقت فيها العنان به فالغصن ما بين تقديم وتاخير والظل ما بين ممدود ومقصور جادي يقول من لم يكن جاريا في سنة الهادي وما لروضتها الغنى بمرتادي فذاك زائغ قلب غير منقادي إذا الجدار أمام الشمس ترفعه فلن ترى نورها في باحة الدار جادي يقول قرآننا يسمو بنا أن نستكين ونرقد فبه حفظنا مجد أمتنا فلم يذهب سدا هذه الربوع به غدت خصبا وبلبلها شدا قل للذين يعولمون الفكر عولمة الردى ويقلدون المارد الغربي فيما أفسدى ويهونون على النفوس سلوكه المتمرد يا ويلكم كيف اتخذتم في المسير المرقد يا أثاغيا يا ارمدا أتحب أن يبقى ظلام الليل فوقك سرمدى عجبا لوهمك كيف غطى حسك المتبلدى لتظن أن تقدم الإنسان أن تمرد اعلم بأننا لا نريد سوى العقيدة موردا جادي يقول سبل المعالي في الْأَنَامِ صعاب إن رمتها مشيا فهن عقاب فمن العزائم صغجنا حي جارح كيما تطير لها وأنت عقاب جادي يقول يا أهل القرآن إن قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ومن تخلق بالقرآن مجده وأصبحت نفسه للناس قرآنا جادي يقول بحر المآسي ما له شاطئ وزورق الصبر طريق النجاح والفجر آت وإن طال الدجى زمنا والماء يرجى إذا مسودت السحب جادي يقول الاخلاق الاخلاق يا امه الاخلاق هي القطران والاعداء جربا وفي القطران للجربا شفاء جاذي يقول عار على اهل الحفائض ان راوا الثعالب يزدرين الضيغما ومن يبغي في شمس النهار غميصه فذلك مغموص وما هو غامص انه شواظ ثائر وسهم عائر وعقاب كاسر على من يسخر بالشعائر والنبي الطاهر من كل ثاغيه راغيه ناهقه عاويه ظابحه نابحة من قاءت الافواه منه بالبذي وكانه بدم الحجامه يغتذي تريد خفض الطهر يا من الخنا ألا أيها الجحش اللجيم وأرغم أنفك يا أخطل ودق خياشيمك الجندل إنك في الطعن على الأمين لواهن الظهر سخين العين معترض للحين بعد الحين يا ضبع الخلوة خنزير الملى وفي الملى طعامه ما في الخلا ماذا عسى يكون عض نمل وما يكون ايضا قرص قمل واذن بقه باعلى النخلة يا ابن الدهاليز وابن السكك وابن عجل لا يجي زوجي يرك وابن البغايا والفراش المشترك لارسلنها عليك سبعا شدادا والسنه حدادا ومددا ومدادا وجيش بيان لا يدع ثلادا ولا وهادا ولا أبعث مني عليك عقاربا اللدغه تعي على الرقاء وارجمكم بحرف كل من كرجم الناس قبر أبي رغالي وأرد أن فمن ابتغانا مرغما ما زلت في الحرب الهزبر الضيغمة وقد رمتكم علل اللكاعي فمنم يعود لصرفكم من داعي لتأطرن مثنكم أسياف من ساعدي إني أنا خفاف ان عدتم عدنا فكما أزلنا من ظالم إن إنا إذا لزلنا أشفق على قوسك لا أراها أحكمها العلج الذي براها ما زدت بين الخلق عن نهاق والصقر لا يخشى من اللقلاق ما موقع الدباب من ذيناب لا ومن ينجس أذيال الكلاب أنتم خشاش الأرض أما أحمدوا فهو السماء فمن يطاول السماء أين النباح وإن تكاثر أهله من نيل بدر قسماء فوق السماء فاخسأوا رغم أنفكم واسمعوها والتموتوا بغيظكم يا شواني لقد رفع الله ذكره ورفعنا لك وأقسم الله بحياته إلى عمرك وزكاه في نون وإنك فمن يصد سنا شمس إذا طلعت من يحجب البدر إن شق الدجا وبدأ والحق طود لا يحلحل ركنه ومكابرات المبطلين توافي لو رجم النجم جميع الورى لم يصل الرجم الى النجم هيهات فالشمس الشمس بعيد مسها فليبقى مع بنات وردان الخنا هو الله كمل اوصافه وسماه بين الورى احمد فما منقص فضله ساخر يحجب النور لما بدا دمانا فداه هو اباؤنا فما غيره اليوم من مفتدا جادي يقول نحن الذين بحسن الخلق قد فتحوا اقصى البلاد وبالقصاص ساسوها ان محمدا صلى الله عليه وسلم فتح القلوب قبل البلدان والارواح قبل الاشباح شهد له عقلاء اعدائه بذلك يقول فولتير لما ذكر عنده بعض رؤوس الملاحدة قال العظماء هباء اذا قيسوا بمحمد انهم لا يستحقون ان يكونوا صابغي اهليه عند محمد إي وربي كأحمد لم تكن حملت جياد وما حمل العتاق على الرحال ولا وطئ البسيطة وهو حاف ولا وطئ البسيطة في نعال جادي يقول الأفعال الأفعال أيها الرجال مقرونة بالأقوال فقول بلا فعل كبارق خلبي وما المرء إلا كالشجيرة عوده يفنى وأما فعله فكتاب إنه جادي من صبر غير عادي عاقبته كالماذي أفصل للصادي وجها بهيجا وللباء جيدا وللراء طرف فأكسوه ضوءا ولونا وعرف لأني جليس بيان وصرف أجوع لحرف وأقتات حرف يجاورني حرف نصب وظرف وألهج باسم وفعل وحرف خدوه عبهرا غضا وفيه خبايا من سحيق الزعفران إلى روضه الفتان لنلثم منه الثغور والأعناق ونفوز بالضم والشم قف بي بجاديه قد هدني تعبي وترك عناني فإني هنا أربي ودع فؤادي يمرح في مرابعه ففي مرابعه يغدو فؤاد صبي يا لائمي في ذاك غير مجربي دعني فاني قيسها فاستفتني لا أنتهي لا أرعوي لا أنثني حتى يكل النثر والموزون هيهات تأوفي القول في خير الورى من بعد ما صدعت بمدح النون لكن اعيد القول فيه لعلني من تابعيه الفائزين اكون فعونا يا منك عون أجرني من الإخفاق واسمح بمطلبي ولا تخزني يا رب بين البرية الجادي المدوف في صبر النبي الرؤوف عليه الصلاة والسلام يشد الشجي على رغم الخلي به جمعا وتثنية من غير إفراد لأنه راح أرواح وأجساد وروضه اليمن فيه رائح غادي صبره ما صبره والذي فلق الحب وأنبت الأب وذرى ما مشى ودب وهدى وأكب وسمى نفسه الرب من بيده النواصي وعلمه أحاض بالداني والقاسي وستره عما المطيع والعاصي وأنزل الغادرين من الصياصي إن صبره لا يجارى وثباته لا يبارى وحيد آماده وفذ أفذاذه ابتدع غريبه فقال لسان الحال نعمة البدعة هذا بلغ فيه الغايق ورفع الرايح وطار كل مطار وتغنى به راكب الفلك وحاد القطار وشهد به النص والحس والجن والانس ولا ينكر طلوع الشمس كالبحر والكاف ان انصفت زائدة فيه فلا تحسبنها كاف تشبيه صلى عليه بارئ العباد ما امطرت سحب وسال وادي كان صلى الله عليه وسلم اصبر العباد على التعبد والاجتهاد لو كان صبر الناس جسما لم يكن لكماله الا مكان الراس صبر صلى الله عليه وسلم على عبادة ربه صبرا يبقى لا يضل المتصف به ولا يشقى فهو في تعبده عجب يعجب منه العجب ولا عجب حين نعلم أن الله أمده بطاقة لا يدانيها طاقة أحد من البشر تجلى صبره في استقامته على أمر الله ومواصلة العبادة في الحضر والسفر والصحه والسقم والسلم والحرب والسر والعلم عبادة دائبة يقوم معها بشؤون أهله وأمور دولته ومصالح دنياه وآخرته مع خشوع وحسن أداء لا يطمح بشر إلى بلوغ مثله فقل للذي يسمو لذيل غباره ولم تلع تاق الشيظميات فارفقه وقرة عينه شاهده ما زال يقوم الليل حتى تفطرت قدمه يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع صلى حذيفة رضي الله عنه معه ذات ليلة فافتتح البقرة فقراءها ثم النساء ثم آل عمران يقرأ مترسلا مسبحا سائلا متعوذا راكعا نحو من قيامه قائما قريبا من الركوع ساجدا نحو من قيامه لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء له في الليل دمع ليس يرقى وقلب ما يغب له وجيبه صلى ابن مسعود معه ليله فأضال صلاته حتى هم ابن مسعود ان يجلس ويدعه من طول كثير معتاده يقوم ليله من الليالي ويقول يا عائشه ذريني اتعبد لربي ثم تطهر وقام يصلي فلم يزل يبكي حتى بلل الارض من حوله وجاءه بلال يؤذنه لصلاه الصبح ولم يزل يبكي دمعه من خشيه الله جرى في مصلاه يفوق الجوهرى ووجد ذات ليله شيئا فلما اصبح قيل يا رسول الله ان اثر الوجع بك لبين فقال اني على ما ترون بحمد الله قد قرات السبع الطوال لم يحوي طير مثل مثلها كلا ولا رقم القلم وفي ليله بدر يقول علي ولقد رايتنا وما فينا الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحت شجره يصلي ويبكي ويدعو حتى اصبح يتلقى الزاد من رب السماء قاهر القصد ملحا في الدعاء هكذا كان حاله تعبد واجتهاد وجد وجهاد لأنه أعلم الخلق بالله وأخشاهم لا ينبيك عن ذلك قوله إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك وضع جبهته لله ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين ما لأنجم الزهر كمثل الحصام الصفر مثل التبريكا لا ولا لذا خسيت الصديقة رضي الله عنها أن تحدث نفس صاحبها أنه يقدر على مثل عمله خشوعا وخضوعا كمية وكيفيه وإخلاصا فبادرت إلى تبديل هذا الوهم قائلة كان عمله ديمه وأيكم يستطيع ما كان يستطيع من يساويه ومن يحكيه لا ما سبيك التبر مثل الجندل لا تتبع الاوشال من بعد ما رايت هذا العارض المسبلا اعني به هدي خير الورى من انزل عليه فاعبده واصطبر لعبادته صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والال كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس ذاك الذي كان في اللأواء مستويا في زهده الورق المضروف والورق له بحر صبر ترى كل بحر مقيس إليه شبيه ببر وذلك بحر عجيب الصبات عذب الموارد قد ذاه در صبر صلى الله عليه وسلم على الجوع والفقر والحادث صبرا بلغ فيه الغاية وتجاوز النهاية وأنطق بالإفصاح والكناية كان على يقين بأن الدنيا وما فيها وإن اعظم في الأعين القاصره هين حقير فإنها السجن لمن آمنوا والجنة الفيحة لمن قد كفر يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة اهله في شهرين وما أوقد في بيته يظل اياما ويالي متتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء بل يظل اليوم يلتوي من شدة الجوع ولا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه وأكل مع صحبه ورق السمر حتى قرحت أشداقهم وخرج ذات يوم فلقي أبا بكر عمر فقال ما اخرجكما من بيوتكم الساعة قالوا الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي اخرجكما ولقد أتت عليه ثلاثون من بين يوم وليلة ما له ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبق بلال ربطني من شدة الجوع الحجر على بطنه ونام على الحصير حتى اثر في جنبه وناولته فاطمة كسرة خبز فقال هذا أول طعام أكله ابوك منذ ثلاث وخرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ليس منها ذرة في قلبه عُرِضَت عليه مفاتيح الخزائن في آباها واختار لنفسه ولأهل بيته عيشة الكفاف لا تحريما للطيبات ولا عجزا عن متع الحياة ولكنه استعلاء على الشهوات أتته المغريات فمال عنها، وراح يهشها هش الذباب ولم يسلق إلى الشهوات دربا ولا ولجت خطاه لها بباب شعاره لا عيش إلا عيش الآخرة ما لي وللدنيا ودعاؤه اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا عليه كوامل الصلوات تترى فلا ليلا تطيش ولا نهارا كان صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين تزيده نوب الأيام مكرمة كأنه الذهب الإبريز في اللهب ذو مبدأ لا تهز الريح من كبه وللرياح هبوب ذات الوان حاز الصبر صرفا ونعتا وبلغ غاية لا تحد بإلى وحتى فهو أصبر من صاف وشتى فحال واحد في كل حال وحالات الزمان عليه شتى عاش مرارة ولوعه اليتم في أعلى مراتبه مات ابوه الحر في المدينة والحمل في آمنة الأمينة ثم توفيت أمه وقد تعلق بها قلبه فعظم يتمه فأمه ماتت لست سنوات من عمره ويالى موت الأمهات كفله جده وضمه ورق عليه وقدمه على بنيه مستشعرا الم يثمه بفقد ابويه وبعد عامين توفي جده وفي اشد اليثم زاد مجزعه توفي جده وهو يناهز الثامنه من عمره وقد عاهد به إلى أبي طالب عمه فعمه الشقيق ضمه إليه وكان فوق كل أحد إليه لزمه ولم يفارقه لثلاث وأربعين يحوطه ويذب عنه ويغضب له وينصره ويتجرع الحصار والآلام نصرة الله، ومات عمه وزوجه الكريم واعتصم النبي بالله العظيم وبعد حزنه العظيم على وفاة عمه بأيام هجع بزوجه ورفيق دربه أول من آمن به وواساه وصدقه وخفف عنه تقول كلا بل وألف كلا يا من تعين عاجزا وكلا والله لا يخزيك رب الناس يواصل الأرحام والمواسئ إنها حمالة الحب لا حمالة الحطب خديجة ذات العز والشرف والدر لا يخرج إلا من صدر فسمي ذلك العام بعام الحزن جمعت عليه مصيبتان عظميان إذ فقد السند الداخلي والخارجي لكنه لم يفقد صبره وكما عصفت في جانبيه فلم يبث لها قلقا والطود لا يتزحزح ما تبنوه كلهم في حياته سوى فاطم فاحتسب وصبر على حزن لم يبتئس لملمه عرضت لا فرحه تبقى ولا حزن مات ابنه ابراهيم بين يديه وعمره سنتان فكان ينظر اليه وعيناه تذرفان بدموع كالجمان وفي ثبات فهلان قال في غايه البيان ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزنون وكل نظيره فالى ذبول وكل مضيئه فالى انطفاء يخرج لبدر وابنته رقية مريضة وزينب بمكة تعيش غربة قاسية وبينها هو في بدر قد نصره الله ماتت رقية ماتت ووالدها بعيد عنها ماتت قبل ان ترى نصر والدها وتطمئن على سلامته وسوي التراب على رقية قبل وصوله وخيم الحزن على بيت النبوة ليت شعري كيف استقبله احبابه في طيبه ايهنئونه بنصر الله ام يعزونه في رقيه ليت شعري كيف حاله حين التقت عيناه بعيني ام كلثوم وفاطمة يا لله لرسول الله لخليل الله لم تصفه الحياه الحزن والمعاناه جزء من حياته ولكنه قد قرر فقال اشد الناس بلاءا الانبياء يبتلى المرء على قدر دينه صبر على فقد رقية وخفف عن زوجها عثمان مصيبته بطولئ لك أجر من شهد بدرا وسهمه وبأم كلثوم زوجه لينال لقب ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه باء صبر لا يقام بحقها ولونها كتبت بذوب العسفد وتهاجر زينب مروعه متاثره ويردها صلى الله عليه وسلم لزوجها ابي العاص بعد اسلامه فيلتئم شمل الاسره وتعود الحياه في بيت زينب هانئا ولكن مشيئه الله نافذه لم يمض سوى زمن يسير حتى اشتد المرض عليها لتلقى ربها في العام الذي ردت فيه لزوجها فخيم الحزن على النبي وامتلات عيناه بالدموع وحزن التابع للمتبوع ووقف صابرا يتابع غسلها ويقول اذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا القى اليهن ازاره وامر بجعله مما يلي جسدها قائلا اشعرنها اياه وابدا بميامنها ثم صلى عليها واحتسبها ثم وافت المنيه اختها ام كلثوم في السنه التاسعه للهجرة فتتابع الحزن عليه صلى الله عليه وسلم بوفاتها بعد إخوتها ووقف الأب الحزين على باب الحجرة التي تغسل فيها يناول الغاسلات الكفن ثوبا, ثوبا ثوبا ثم صلى عليها وفي ثرى البقيع والسدها وذرف الدمع عليها وليس الذي يجري من العين ماءها ولو كان يبكى كل ميت بقدره إذن علمت جماتها كيف تنزح أحلف بالله ان لم يصبر في الناس مثل المصطفى محمد ومع علا لم يطلب غير الحاله التي اختارها الله له على عظم رزايا والخير اجمع في مختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم الشم اقسم بالله ان لم يصبري في الخلق مثل المصطفى محمد انه صبر من انزل عليه فاصبر صبرا جميلا صلى عليه ربنا وسلم والالي والاصحاب انجم السماء كان صلى الله عليه وسلم أرسى من الطود المنيف وارسخ ثبات اذا ما الشامخات ترومه ترض به رضوا ويذبل يذبلا في سبيل ابلاغ رساله ربه تحمل ما لم يتحمله بشر وقابل ذلك بصبر اعمق من الصبر لقي ممن كان يدعوهم الى الله ما يشيب النواصي ويهد الصياصي وهو مع ذا صابر صبر المستعلي ثابت ثبات الواثق المستولي يقول لقد اخفت في الله وما يخاف احد وأوذيت في الله وما يؤذى أحد ناصبوه العداء وآذوه أشد الإيذاء ما تركوا حيلة يظنون أن ستنفعهم في يثنوه عن رسالته إلا طرقوها يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ونور ربك لا يطفى وإن حرص الخب اللئيم على الإطفاء واجتهد تناولوه بكل كبيرة وقصدوه بكل جريرة تمال عليه السفهاء والعظماء بالغوا بتحديهم وتأبيهم عن قبول دعوته لن نؤمن لك حتى تجعل الصفا ذهبا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة أو تسقط السماء أو تأثي بالله والملائكة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وحاله سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ويخيره ربه إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تعطيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلقوا كما أهلق من كان قبلهم فسام السماء وجاوز الجوزاء ورق المراقية واعتل العلياء وقال بل أستأني بهم ألفاظه مبذولة بدل الحياء ومصونة صون العذار الخرد لا تحسبوا كحل العيون بحيلة إن المهى لم تفتحل بالإذن ولم يزل صابرا يرجو هدايتهم يزداد ددا ويزدادون في اللددي آذوه أبلغ الأذا فصبر استهزأوا به وسخروا وهمزوا ولمزوا وسبوا وشتموا واتهموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون وجميع أنواع الزور والبهتان فمن ثنى ولا فتر وضعوا سل الجزور على ظهره ساجدا واستضحكوا وخنقوه برداءه وطرحوا الشوك على طريقه ونثروا التراب على رأسه وأخذوا بتلابيبه حتى سقط على رقبته فصبر ومضجر أغروه بالمال والسيادة والنساء فملتفت إلى ذلك ولا نظر واستعملوا معه سلاحة وفاح المقاطعة الاقتصادية لثلاث سنين في حتى جهد ومن معه وخرج منها وانتصر وخاب صنيعهم واندحر حاولوا أن يضغطوا عليه بعمه أبي طالب فما اثر فيه ولن كسر لاحقوه في النوادي يثبتون عن دعوته ويخذلون الناس عنه فخيبهم الله ببيعة الأنصار الغرر حاولوا قتله بمشورة إبليس بعد يأسهم من نجاح محاولاتهم السابقة فاقماهم الله ونجا وفاز بالظفر وكم رماه العدا يوما بداهية أبرمتها من الأملاء آراء ليطفئ نوره والله مظهره برغمهم فإذا الإطفاء إذكاء لم تكن هذه الحوادث التي مرت في مكة حديث يوم وليلة لكنها ظلت ثلاثة عشر عاما لم تفتر قريش لحظة ولم تتراجع غمضه يزدادون كفرا وعنادا ويزداد محمد بالحق صبرا وثباتا يقاوم الريح والأنواء مهتديا بالحق لم ينحرف عنه ولم يحدي صبور على اللأواء ما لا نعوده ولا مسه في المعضلات عن واشتد ما يلقاه من قريش في نفسه وأهله والعيش ولما يئس من استجابة قومه طمع في أن ينصره قوم غير قومه فعرض الأمر على القبائل على كبارهم وفي المحافل والتمس النصره من ثقيف لكنه قوبل بالتعنيف عمد إلى الطائف رجاء نصرته وإيوائه ومنعه لتبليغ رسالة ربه فهم أخواله من الرضاعة وليس بينهم وبينه عداوة فكلمهم في الامر دون تبرم فلم ير من يؤوي ولا ناصرا له ولم يكن فيهم مقبل يتبسموا ردوا عليه اقبح رد واشد اغروا به الاوباش والصبيان وقاموا له صفين يرمون نحوه حجارا الى ان خضبوا الرجل بالدم ادموا عقبيه وما اتى عليه يوم كان اشد من يوم العقبه بلاء متلاطم وعناء متراكل اغراء للسفهاء اشاعه امره للاعداء وذي محنه اربت على كل محنه وقارعه غابت لديها القوارع ومع هذا كله لم يتبر من اذيتهم ولم يدع دعوتهم ظل صابرا يدعو إلى الله لا يصده صاد ولا يحول بينه وبين دعوته ناد حاله تلك مغاية وهذه طريقي هدفي واضح وإن كان دربي مفعما بالصعاب والتعويق ويقيني هو اليقين وإن ضاقت حياتي وغص حلقي بريقي يراود على استئصالهم وتعجيل نكالهم وإهلاكهم فيأبى راجيا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يفرك به شيئا وقد حقق الله له ما رجاه فلم يطل الزمن حتى أضحت مكة دار إسلام وآمن قومه أجمعون إلا من حقت عليه كلمة العذاب وغدا من كان عدوا له بالأمس اليوم وليا وجنديا وفيا فخرج من صلب الوليد عدو الله خالد سيف الله ومن أبي جهل فرعون الأمة عكرمة فرد بأمة حيث ما شئت من هداهم منار وأينما سرت من نداهم شهود كلما شاب في المعارك كهل شب في الساحل الجهاد وليد إنه درس للدعاة والمصلحة حين ألا يئسوا من النصر والتمكين؟ فهو آت لا محاله ولو بعد حين. إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا وعد من رب العالمين. قد يستعصي الإصلاح على جيل بأسره ويخرج الله من أصلاب ذلك الجيل من يعبده فما من بذرة طيبة إلا ولها أرض خصبة فابذل جهدك ومهد الطريق لغيرك وأعده لمن بعدك وعليك بذر الحب إن عليك إلا البلاء ولكل قوم هاد وقدوتك خير العباد صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسالوادي كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس وفي كل رابيه شدم من صبره رغف النسيم به ونم ونم نم والريح تزداد اعتلالا كلما هبت ولا تزداد الا طيبا صبر على فراق الوطن والاهل والمصالح وصلات الصداقه والموده واسباب الرزق وتخلى عن ذلك كله في سبيل عقيدته ودعوته لما اجمع المشركون امرهم على قتله وتوزيع دمه لم يجد في احب البلاد اليه ملجا من الله الا اليه نظر فلم ير الا عدوا متربصا وسهما مصوبا ومكرا كبارا تنكر له من كان يلقبه بالصادق الامين وضاقت عليه البلد الامين فيمم وجهه لرب العالمين ان هاجر الانسان عن اوطانه فالله اولى من اليه وهاجر اذ اذن الله له بالهجر وشرح الله تعالى صدره وقررت قريش ان تمنعه من الخروج او ترى مصرعه ولم يخافوا من عقاب ربهم بل مكروا ومكر الله بهم ومر بينهم وهم ينتظرون خروجه لكنهم لا يغسرون مضى صلوات الله وسلامه عليه ثم وقف ينظر إلى مكة ولعله يتذكر ماضيات ايامه ومرات صباه وملاعب طفولته وأفانين شبابه تلوح أمام ناظريه أبنية في فرجه الوادي والكعبة الشماء من حولها النادي وقف يودع حبيبته مكة بأوديتها وسهولها وجبالها حالة الجاهلية بينه وبينها فحملها في قلبه صابرا وارتحل وهو يقسم بالله أنه ما زال يحبها والله إنك لخير أرض الله واحب ارض الله الي ولولا اني اخرجت منك ما خرجت ولو اجابته لابكت من حولها لو سمعها ترك الروض لان الروض لم يحتضن بالحب الحان الهزار لم يستبدل حبا بحب بل اضاف حبا الى حب والحال سير نفسك حرا كالصبا ثم عانق كل ازهار الربا واستعبرت أعين كادت لفرقته تبيض حزنا واولاها البكا كمدى صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والال كان صلى الله عليه وسلم اصفر الناس طلق المحيا والخطوب عوابس صافي الموارد والزمان مكدر لما هاجر الى المدينه تكالب عليه الاعداء من يهود ومنافقين ومشركين ألد جاوزوا في عدائه حد وناصروا سواعا وودا وكادوا له ولدعوته كيدا اذ تكاد تخر له الجبال هد وكان بايمانه جبلا لا نظير له ولا ند ان افطرت افكارهم بالغثافه وامرؤ باق على صومه لانه البحر ما اثرت كل الرياح الهود في حجمه نال البغال المنافقون من عرضه وعاب ولما لم يلاقوا فيه عيبا كسوه من عيوبه وعابوا بغال لهم في كل يوم رزية وليس لهم من خشية الله وازع لهم كلم الرنانة لو وصفتها لنزهت عنها ما تقول الضفادع وهذه فرية بلها سيدها أبو مر ولا والله لا أشق على المرء من أن يطعن في عرضه والعرب أغير الأمم على الأعراض وكلمة العرض في لسان العرب لا يقابلها كلمة في ألسنة الأمم الأخرى تترجم عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغير الخلق لأنا لأ أغير من سعد والله أغير مني لقد جل عن أن يزدر بنقيصة وهيهات أن ترشى النبي النقائص في حادثة الإفق مر صلى الله عليه وسلم بمحنة عظيمة ونازلة شاقة مبنية. تحمل فيها شهر كاملا من الألم ما تنهد له الجبال وأضيف لهذه النازلة أن انقطع الوحي عنه تلك المدة ليجري عليه البلاء والامتحان ويعظم الزلزال ظل القلب النقي الكبير مقرونا بآلام أخف منها طعن الرماح ووقع السيوف على الهام حملت من ألم ما لو تحمل من أمثاله جبل لندك تفتيتا وصاحبه الصديق وآل بيته يا لهم عقد هول الفاجعة ألسنتهم يا إلهي منهم من تتوالى وهجير لم نجد فيه الظلال فاض الالم على لسان الصديق الوقور الصابر الذي استفزته ضراوة الإشاعة فقال كلمة تحمل من المرارة ما تعجز عنه العبارة والله ما رمينا بها في الجاهلية نرضى بها في الإسلام تئن الغلوع وما يستجيب لهذا الانين سوى الأضلع في الصدر ضيق وما بين الله في شجن وفي اللسان وفي ثبيانه لفف ورسول الله صلى الله عليه وسلم في لهفة الإنسان وقلقه يتألم لألم أصحابه زيادة على ما به عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صعد المنبر يطلب كف أذى جرثومة النفاق قائلا من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال أنا أعذرك إن كان من الأوس ضربنا عنق وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فأخذت الحمية سعد بن عبادة فقال كذبت لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام أسيد بن حضير فرد على ابن عبادة قائلا كذبت لعمر الله لنقتلنه إنك منافق تجادل عن المنافقين تأزم الموقف ورقص الشيطان طربا وتمايل ابن أبي فرحا ساءت الأحوال واختلت ونقصت الأفعال واعتلت وزاد الغم وفك المدغم ووقعوا في تعسير وكادت تشب فتنة تجعل الجمع جمع تكسير غليان في النفوس هيجان واضطراب ابن عبادة اجتهلته الحمية قال كلمة خطيرة دفاعا عن رأس النفاق بساعة غضب نسي فيها نفسه وأسيد يطلق أخرى غضبا لله ولرسوله ينسى فيها نفسه فيقتحم نية سعد وقلبه وضميره ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشامخ العالي في السبس بالأرحب على المنبر يقتل الفتنة ويعيدهم إلى الصواب والحكمة سعد ملء السمع والبصر وأسيد ملء السمع والبصر الأمر لا يتحمل فجوة أو جفوة فيا سحر فرعون ماذا تقول؟ إذا جاء موسى وألقى العصا، لم يزل يخفضهم حتى سكتوا ونطقت الحكمة ونزل والألم يعتصر قلبه وحال كل أحد من صحبه يا هول ذلك من مرء شهدت وقد وجدت لو كنت لا أشاهده عائشة يا لعائشة كاد الحزن يهلكها لا يرقأ لها دمع ولا تختأحل بنوم غصص تكاد تفيض منها نفسها ويكاد يخرج قلبها من صدرها أقبل صلى الله عليه وسلم بعد المشورة إلى الحصان الرزان يطلب شافي البيان فجف ماء العين في موقها واحتبست أواه في قلبها وانفجر من صدرها كالبركان قول نبي الله يعقوب وقد نسيت اسمه لعظم الأحزان قائلة والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت واتجعت على الفراش والله يعلم أنها بنيئة وفي النفس ما أعي العبارة كشفه وقصر في تبيانه النرم والنثر جاوز الماء القلتين وتلاطمت أمواج الحزن في الحرتين وتيمم الموج الصعيد الطيب وغشي النبي صلى الله عليه وسلم ما غشيه وتحدر العرق من جبينه الطيب ونزلت آيات براءة الصديقة وبيت النبوة الطيب كعرف الباني مع نفح الورود وطيب المسك مع أنفاس عودي إن شرحت الصدور وامتلأت بالحبور وتبدلت الشرور بالسرور حل أفاك المأفون وتوعد بأعظم الشرور والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يقرر حكما من آيات سورة النور لا يزول مفاده أن عائشة رمز الطهر والعفة ومن قذفها بعد فقد كذب الله وكفر وقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاف وافترى خرج صلى الله عليه وسلم من أعظم معركة نفسية خاضها منتصرا كاظما آلاما محتفظا بوقائه لم يؤثر عنه كلمة تدل على نفاد صبره أو ضعف احتماله فمرتاب بدر من تكلب نابح ولرتاع ليث من طنين ذباب وكل أذيات عرته روافع لرتبته عند الإله المعظم فلو كان يعرض تبرهون بعرضه على النار لم يعرض عليها وتلحم فأعظم بصبر المصطفى عند ضره إنه صبر اولي العزم من من الرسل من أنزل عليه واصبر على ما أصابك فاصبر على ما يقولون فاصبر إن وعد الله حق صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآله كان صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق صبرا فإذا المعالي أصبحت مملوكة أعناقها بالصبر فهو المالك يتلقى الخطوب والشدائد بقلب لا يخضع للنوائب وعزم تزول الراسيات ولا يزول يفيض في كل قلب من عزائمه روح تعيد شباب النفس في الأهب وأقرب مثال على ذلك وقعت احد ابتلى الله فيها المسلمين وفضح المنافقين ولقي فيها صلى الله عليه وسلم بأسا شديدا وهو كالجبل الأشم في وجوه المشركين فثبير ذو الشرفات لا متزلزل لعواصف مرة ولا متهدد شج وجهه وجيحت شفته ووقع في حفرة واصيبت ركبته وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته وسال الدم على وجهه فجعل يمسحه بيده ويصلي يومئذ جالسا لمابه، ويحكي نبيا من الانبياء ادماه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون يعرض على النار فمن حر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 ولا متهدد شد وجهه وجرحت شفته ووقع في حفرة واصيبت ركبته وكسرت رباعيته وهشمت البيضه على راسه ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته وسال الدم على وجهه فجعل يسلته بيده ويصلي يومئذ جالسا لما به ويحكي نبيا من الانبياء ادماه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون يعرض التبر على النار فمن حرها يكتسب التبر الصفاء ويصبر على قتل أصحابه ومقربيه وعلى رأسهم أخوه وعمه حمزة سيد الشهداء أسد الله وأسد رسوله وسيف يمينه من يعدل الالوف عند التحام الصفوف ويتقدم بالذات والأفعال تقدم الأسماء على الحروف لم يزل سداد ثغر فاتحا بالعوالي كل ثغر مقفلي وقف على القتلى بعد المعركة فذرفت عينه وسالت دموعه على لحيته وعظم حزنه حين وجد عمه حمزه ببطن وادي قنا وقد مثل المشركون به جدعوا أنفى وبقروا بطنه ولاكوا كبد أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول فلم يكن منظر أو جعل قلبه منه بكى وأبكى من حوله وقال لولا أن تجد صفيه في نفسها لترفته حتى يحشره الله من بطون السباع وحواصل الطير لن أصاب بمثله أبدا ما وقفت موقفا اغيظ الي من هذا وأصابه من قتل حمزة عمه ما لو أصاب الشم كن صحاري ثم دفن في نمرة كانت عليه لم تغضه كله وذرفت أعين أصحابه عليه فلو انه فجعت حراء بمثله لرأيت راسي صخرها يتبدد ومر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بدار بني عبد الأشهل فسمع بكاء النساء على قتلاهن فذرفت عيناه أخرى وقال لكن حمزة لا فواكي عبره حره وقلب واجف ولهيب ومرارات جسام ما الان من حزن فليس لترحه او فرحه بفؤاده من موضعه وتتوالى عليه الابتلاءات والمواجع والمصائب والفواجع فلا تزيده الا صبرا وثباتا مستعصما بالله جل جلاله في كل عاصفه وقصف رعوده بعث سبعين من أصحابه قبل نجد للدعوة في جوار فارس الشهير فلما نزلوا بئر معونه قتل زعيم تلك القبائل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استعان بمن حوله من الأعراب فهجموا عليهم واحاطوا بهم فواجههم الصحابة وحالهم أرواحنا مرذولة ودماؤنا منذورة للواحد الخلاقي للذود عن دين النبي المصطفى عن عروة وثقة وعن ميثاقي حتى وإن لم يبق منا باقي فقتلوا جميعا إلا واحده وبقيت أجسادهم الطاهرة في العراء حتى هوت عليها طير السماء وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبأ الغدر والخيانة فحزن عليهم حزنا لم يكد يفارقه وفي صبر وثبات قام يخفف الفاجعة على أصحابه بذكر رسالة أولئك الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون يقولون بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا ارجو السعاده من ثراها ينفح تسري الكواكب طالبات شؤها وتبيت في بحر المجره تسبح يقول انس ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على احد ما وجد على اصحاب بئر معونه مصاب لو تحمله ثبير دعا ويلا واتبعها ثبورا ولم نعهده في سراء حال ولا ضرائها الا شكورا ظل يقنط داعيا على الغادرين شهرا كاملا ولم يفت ذلك في عرضه بل استمر في دعوته صابرا محتسبا في طريق لا ترى فيها عوجا ولا امتا صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآله كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق رفعت له بالصفر أشرف راية فوق مثله لم صبر على اذى المنافقين والصبر عليهم مر ولكن لا حيلة معهم غير الصبر لأنهم يزعمون الإسلام ويظهرون الولاء وهم عيون الأعداء يتربصون بالمسلمين ويتتبعون عورات المؤمنين ويخططون في السر ويمكرون لا خير ما في الكلب فيهم ولا ما في ابن حوام من نقاء الصميم كم شم المسلمون رائحة النفاق في لحن قول أحدهم فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتله فقال في صبر لا متنفس فيه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه تزهو بحسنها وبالجمال تضيء مثل انجم الليالي وها هو صلى الله عليه وسلم قد ركب حماره وأردف وراءه أسامة قاصدا عيادة سعد بن عبادة فمر بمجلس فيه أخلاق من مسلمين ومشركين ويهود وفيهم ابن رواحة رضي الله عنه شامة زاهية وفيهم الجلف ابن أبي تاغية دنس الحاشية في جنس الماشية تغشاه من المخازي غاشية إثر غاشية تراه يعطي الفعل حرف جر ولا يرى للمصدر انتصابه فلما غشيت المجلس عداجه الدابه خمر ابن أبي أنفى بسوء مقاله شهد الزمان له صور الرجال وما رأينا له قدرا ولا وجها يصان يقول لا تغبر علينا ولما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وقرا عليهم القران قال لا احسن من هذا ان كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع الى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه اتعجبون لا عجب ان الحمير لم يمس بين التلاوه والنهيق فقال ابن رواحه بل اغشنا في مجالسنا فانا نحب ذلك فما سعدت بغير هداك نفس ولو ملكت كنوز العالمين بلبل غنى وثور خار هل ترفض النغمة حبا في الخوار فاستبوا وهموا أن يتواثبوا فخفضهم صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا ثم قام عنهم ثابت الجأش على مشتد من كبرى البلايا إن فقد الصبر للإنسان من أعلى الرزايا ولم يزر رأس النفاق يتجر وينتقص ويصد عن دعوته للخزي أرآ من غراب وعن سنله دعما من ركام السديد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت ابن أبي فانطلق إليه وقد ركب حمار فانطلق المسلمون معه في أرض سبقه فلما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني فقد آذاني نتن حمارك ويحتمج الجبله بالنذاله مفرط ويدور مثل ابي الرياح ويلبط فقام رجل من الانصار وقال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ريحا منك فغضب له زمره من اصحابه وغضب للانصاري اصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والنعال والايدي ورسول الله صابر صبرا لا يقدر على مثله احد بيده القدره على عقاب مثل هذا البغل غيره ابت معارف صبره صلى الله عليه وسلم أن تتنكر وصباح ثباته أن يجحد أو ينكر يستوقف صبره الطير ورزق بنيه في منقاره ولا يذهب وقاره فحقق الله مراده ونشر دينه وقلل أعداءه وحساده فلم نعرف له في الصبر قبلا ولم نعرف له في الفضل بعد حواهم من الرجال فكان جمعا وأفرد بالثبات فكان فردا عليه كوامل الصلوات تترى فلا ليلا تطيش ولا نقر كان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق دهته نوازل لو زرن رضوى لما ابقينا رضوى أو شماما صبر عليه الصلاة والسلام على المشركين في العهد المدني صبرا مختلفا عن صبره في العهد المكي لأن صبره في العهد المدني صبر في ميادين القتال والمنازلة صبر على كلوم الرماح والسيوف والمجالدة صبر ينفد معه صبر اولي العزم والقوة والمجاهدة والصبر امضى سلاح له وأوقى مجن ساوره الباطل بسلطانه وأيده وكاثره بجمعه وحشده ودمدم بهزيمه ورعده فوقف عند شرع الله وحده يعد لعدوه العدة ويفل حده في ثبات أحد وحراء وحركة البناء لم ينفذ صبره ولم ينثني عزمه وهو يقوض معركة إثر معركة ويرسل سرية إثر سرية حتى آتاه الله الفتح المبين والعز والتمكين وكل شرك تولى ومحى وغدت رايات الدين تعلو أينما ذهبوا وجاءه النصر نصر الله واكتملت به الرسالات وانقادت له الحقب صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسالوادي كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس تقع الشوامخ وهو راس الراسخ للصبر باب في الأنام ولم تزل يمناه مفتاحا لذاك الباب صبر على اليهود أولي المكر والحقد صدرا عظيما لا نظير له غيروا صفاته وجحدوا نبوته وحاولوا التخلص منه وألبوا عليه الأحزاب وأغروا المشركين به وقالوا نحن معكم حتى نستأصل همج من الأوباش والجردان يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله لولا خداع كسدوا بأسواق الحمير صدوا عن دينه وشجعوا على عداوته وظاهروا عليه أعداءه وبثوا الفتنة بين أتباعه وحاولوا قتله غير مرة غير مبالين بعهد أعطوه ولا مقيمين وزنا لميثاق أبرموه وهو صابر على خيانتهم وعلى ما يتوقعه كل لحظة من غدرهم ومكرهم فمثلهم لم تعرف العصور في الغدر والخسة والفجور والعيش لا يطيب مع خبث الكلاب السودي والذئاب السحم لا يطيب لو أن عيشاً في الحياة ط ومن رام يطفي نوره مسه العطر أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل منهم وأبقى من أبقى منهم إلى أن حكم سعد بن معاذ فيهم بحكم الله من فوق سبعه أرطعة بقتل المقاتله وسبيل الذريه وقسمه المال جزاء نقض العهد المضرب بينهم وبينه ولا يحيق المكر السيء الا بااله فطاطر رؤوسهم كالحمر المستنفره بل كالدمى المسخره مندحره معفره قائله لو نطقت ان للغدر والدسائس حدا وعلى الباغي تدور الدوائر واسقطت قواعد عدوان اليهود في خيبر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط معها قادتها قتلا اشائب حمقى لا رجال اكاي فذلت بحمد الله منها المعاطس وتم تصفيه آخر معقل لليهود في الجزيرة ولم يقم بعدها لليهود سلطان فيها ولن يقوم بإذن الله رب العالمين ما جاءها غاز يريد هوانها إلا يرد على الهوان ويهزم وإن عدا في سوحها أجرب قلنا له في البحر طب الجرب كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس تلفت إلى الآفاق شرقا ومغربا فلن ترى في انحائها من يماثله حثى من بذور الصبر في كل مهجة فتلك التي تهفو إليه سنابله لم يسمع بأحد كان اصبر وارفق وأرحم بأهل بيته من مع سمو منزلته عند الله وعند خلقه جمعت له من عقد كل فضيلة دور تروق لغيره لم تجمعي في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار قال فصخبت على امرأتي يوما فراجعتني فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر ذلك ولم تنكر ذلك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنا وإن إحداهن لتهجوه اليوم إلى الليل قال فافزعني ذلك وقلت قد خاب من فعل ذلك منهن قال ثم جمعت ثيابي علي ونزلت الى حفصه فقلت لها اي حفصه اتغاضب احداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل قالت نعم قال خبت وخسرت افتامنينا ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي أرأيت كيف انزعج عمر من مراجعة يسير راجعته بها زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل مراجعة نسائه ويتحمل غضبهن حتى يهجرنه اليوم كله وما ذلك والله إلا لعظيم صبره وخلوقه الذي لا يحتاج إلى دليل ولا يتطرق إليه بتعليل ولا يخاف على محكمه وارد نسخ ولا عارض تأويل فقد صح من كل سبيل ها هو ذا يلاطفهن في القول وكأن لم يصدر منهن شيء ذوبان يقول لعائشة إني لا أعلم إذا كنت راضية عني وإذا كنت غضبه قالت كيف؟ قال إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم قالت اجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمعيك القلب منزلك القديم فإن تجد فيه سواك من الأنام فنحيه كان صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي كان النبي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة وجعل يجمع فيها الطعام ويقول كلوا غارة أمكم ثم حبس الخادم حتى اتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحيحه الى الخادم وامسك المكسوره في بيت التي كسرتها صحفه بصحفه وكان لم يكن شيء احلى واعذب من رحيق السلسل تهدي الى المرهوف عرف المندلي جاء ابو بكر فوجد الناس جلوسا بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لاحد فاستاذن فااذن له واستاذن عمر فاذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واجما حوله نساء فقال عمر لأقولن شيئا أضحك به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجه وقد سألتني النفقة فقمت إليها فوجئت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وعمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألنا رسول الله ما ليس عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله شيئا ليس عنده ابدا معبقة بأريج الورود مسربلة بالحيا والندى هذا خير البريه يصبر على أهل بيته تظل إحداهن هاجرة له اليوم كله تهجر اسمه وتستطيل إحداهن بيدها بين يديه وتكسر الصحفه وهو قادر على أن يفارقهن فيبدله الله خيرا منهن كما وعده ربه وإن كل لبيب سيظهر له بجلال وأنه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل في مثل هذه الموارضة لكنه صلى الله عليه وسلم خير الناس للناس وخيرهم لأهله شعاره خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فله المحامد في الملأ كالآي تتلى لا تمل ويمل وجه البدر في تم وهذه لا تمل حث المطي فقد قضت أوطارها واحدوا إلى هذه الخلال قطارها لقد كان لكم في رسول الله اسوه صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحزبه والآله كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس فلغير الله لم يحن الجبين ولغير الله ما مد اليمين صبر في دعوته متمثلا أمر ربه عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صبر صبر إبراهيم على نمرود في جبروته صبر موسى على فرعون في كبريائه وعتوه صبر عيسى على بني إسرائيل وقد أجمعوا قتله صبر نوح على قومه قريبا من ألف سنة صبر يعقوب على فقد يوسف وأخيه حتى ذهب بصره صبر يوسف على كيد إخوته وسجن العزيز ومكر زوجته صبر أيوب على الضر الذي مسه فاجتمع له من دواع الصبر ما حصل لمجموعهم من صبر على الدعوة كنوع والإيذاء كإبراهيم وموسى وعيسى وعلى أخراق أتباعه الذين هم بمنزلة أبنائه حين هاجروا للحبشة كصبر يعقوب وعلى كيد أقربيه كصبر يوسف وعلى سحر وسم وضر مسه كصبر أيوب حتى غدت راية الإسلام خافقة من المدينة حتى الصغد والجندي قوة الإيمان تحيف على من ورد لا خوف عليهم فقرأ قلبهم لا تخف قلب سليم حين يمضي نحو فرعون كليم يا صبر هذا المبتدى اين يا صبر الخبر هل علمت احدا تحلى بك كما تحلى كاني بك لو نطقت لقلت كلا والف كلا فما في العالمين له جميعا نظير كان او سيكون كلا الناس في الصبر هرب وهو اعالي الجبال ذو رتبه بعدت عن تنازع واشتغال بذل وسعه وطاقته وحطمه الناس حتى صلى جالسا في آخر حياته صدر من بعض المسلمين سوء معاملة له بغير قصد فصبر مني بجفاء الأعراب جبلة وغفلة وجهلا فصبر جبذه أحدهم بردائه حتى أثر في عنقه فأعطاه سؤله وصبر وما كهر ولا نهر ورفع الاخر صوته عنده حتى نزلت لا ترفعوا أصواتكم فصبر وسمع من بعضهم ما يكره ولتأليفهم صبر وجحد الأعرابي الآخر شراءه منه فرسه حتى شهد له خزيمة فصبر ومكفر وصدر غير ذلك مما يحسن الصفح عنه كتظاهر زوجيه عليه فصبر ما سمعت منه كلمة نابية ولم تحفظ عليه بادرة أو لفظة جارحة فكأنه فلك تلوح نجومه من دونه يدنسها والفرقد عليه أتم أصناف التحايا وأكمل ما عليه به يصلى وبعد اخوتي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله اغتدت في جنات عدن وللانسان فيها ما تمنى منقوله ومحفوظه كامله غير منقوصه وهي حجه على الخلق بالبيان العملي الحي مع البيان النظري فهو الصابر المحتسب في كل حال قام مقام اليتيم والسجين والمخرج من وطنه ومات ولده او زوجه او عمه او ابناء عمه او قتل خلص اصحابه بين يديه قام مقام من اولي وستهزي ومن اتهم في صدقه وعقله وعرض أحب أزواجه إليه قام مقام منوعك وعكا شديدا وجرح وافتقر فما جزع ومكفهر كلف بالسمو أنا تجلى شامخا في الجبال أو في الرجال فكان لنا منارا في خضم وكان حيا أغاث فيا خدينا الهم قد خاب من حاد يوما عن محجته أما الذي هو عنها لم يحد فنجى يا سجين الغم أبصر واسمعي من رسول الله لا تحزن وعي ذلك النصر سرى في قلبه فغدا الصديق صديقا به آن أن تقطف الزهر وتدني تمر الصبر من رياض الرؤوف ذا صبره صلى الله عليه وسلم بين مهيع يثنى ويجمع ويحمل منه ما قيس على ما يسمع يعلو على القمم الرفيعة والذرى ويحوم فوق مفارق الجوزاء لم ابلغ فيه المراد ولا وفى اللسان بما في الفؤاد الجوارح تعتذر والغد ينتظر وما عسى يبلغ بياني فيه وقد راهن الجوزة فبذها وتخطى مراق الفراقد فاضطرحها إلى ما فوقها ونبذها فلو أخرجت طير البلاغة من أوكاره وقلت فيه بعيون الكلام وأبكاره ما قضيت حقه بعد ولا قلت إلا بالذي علمت سعد ليت شعري والله مثن عليه ما عسى جهد قائن أن يقوله هو اللؤلؤ المكنون في صدف الصدف عليه صلاة الله ثم سلامه وأخذ وأصحاب به استكملوا الشعر بهذا الخلق سجل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم صفحات مضيئات تشيع نشاط في قوى الشيخ والفتى ويغذى عليها الطفل منا ويرضعوا فوق السماء خيامها مضروبة فلخيلها مسرا هناك ومسرحه حيث النجوم تعد من حصبائها والبرق منها بالسنابك يقدح وإني لأستنشي شذاها وعطها وأشدو لها من نشوة واوقع هذا أحد الراشدين بل ثالثهم ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة غير ميني بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن هاجر الهجرتين بأهله فصبر ومرض زوجه رقية حتى ماتت ومات عبد الله ابنه منها فصبر ثم ماتت أم كلثوم وانقطع بموتها صهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصبر وذي هي الدنيا ولا حالها ما ابتغي ينأ ويدن الذي عز وإن العيش كر وفر ما غيرت كبرا حرارة حرقه كلا ولا أخفض ظلام الفرقدا حاصره الهمج جرع السفلة الأراضل الغوغاء وتظاهروا وتآمروا وتنابحوا وتضابحوا وعوت عليه كلابهم تنبح أحيانا وأحيانا تهر وتتمطى ساعة وتغدحر منعوه الشراب من بئر روما وهو الذي اشتراها للمسلمين بخير منها في الجنة وله ذنوه فيها مع دلائهم منعوه من الصلاة في مسجد نبيه وهو الذي اشترى بقعة من أهلها بخير منها في الجنة وزادها فيه وهو صابر مصابر يأبى أن يدفع عنه أصحابه ويقول لا أكون أول من خلف محمداً صلى الله عليه وسلم في أمته بالسيف يفتدي الأمة بنفسه وهو يستحضر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة على بلوى تصيبه قد صبر النفس على ما بها وانتظر الموعود من ربه ويرى في المنام رسول الله وأبا بكر وعمر يقولون اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة فأصبح صائماً ونشر المصحف بين يديه ودخل عليه السبائيون المجرمون وقد أجمعوا أمرهم ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم فقال رضي الله عنه بيني وبينكم كتاب الله فأبوا وأعرضوا صمة الآذان عن ذاك البيان ضاع في ضوضائهم ذاك الآذان وأهووا بالسيف على ذي الثمانين فاتقاه باليمين فقطعت ووالله إنها لأول كف في الحطة المفصلة ثم تناولوه بالسيف والمصحف بين يديه ليجري الدم على قول الله فسيكفيكهم الله ويلقى الله فغدر مقتولا بغير جريرة ألا حبذا ذاك القتيل الملحب قتيل شهيد مؤمن شقية به نفوس أعاده صبور مطيب ولقي الله وإنه ليحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن كله وكان البحر فوق الأرض يمشي فعاد البحر من تحت التراب. بهذا الخلق فلقت امرأة مسلمة خبر فقد ابنها وأبيها وزوجها وأخيها مع رسول الله يوم أحد فلما نعو لها لم تخترث بل ظلت تسأل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أروني فاشير إليه فلما راته قالت كل مصيبة بعدك جلل كادت تسيل بلاغة وفصاحه في كل واد حالها قد أسكن الله في قلبي محبتكم تجلى همومي على هذا الخلق كان العلماء رحمهم الله يمتطون المصاعب والشدائد في سبيل نشر وتحصيل علمهم وهداؤهم للعلم فضل لا يحد ويحسب ينضل المطي له ويطوى السبسب فهم منجم صبر وعلا بورك الهدي ويا المنجم ابن كثير وهو يؤلف جامع المساني ما زال يكتب فيه في الليل والسراج ينونص حتى ذهب بصره معه وصنف البخاري الصحيح في ست عشرة سنة وصنف التاريخ في الليالي المطمرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد فراش عطاء عشرين سنة وما فقد إبراهيم الحربي من مجلس علم خمسين سنة وراحل ابن القاسم من مصر إلى المدينة جوجه حامل فأناخ بباب مالك إلى أن أتاه ابنه الذي كان حملا حين رحل يسأل عنه وعمره سبعة عشر عاما لا يطلب العلم إلا بازل ذكر وليس يبغضه إلا المخانيه أسر الروم محمد بن عبد الباقي فتعلم اللغة الرومية والخط الرومي والقيد في رجليه ويديه وطوف بقي المشرق والمغرب على قدميه ونشر السنة في الأندلس وقال لقد غرست لهم غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال وابن حزم يعلن منايا من الدنيا علوم ابثها وانشرها في كل باد وحاضر والزم اطراف الثغور مجاهده اذا هيعه ثارت فاول ناثري وهذا شغل الشيخ محمد الامين الشنقيطي ولي شغل بابكار علا راك وجوهها غرر الصباح اراها في المهارق لابسات براقعة من معانيها الصحاح والعلم لا يدركه مولع بلثمه الحسناء ذات اللثام وابن مندهر حلا في طلب العلم وعمره 20 ورجع من رحلته وعمره خمس وستون فكانت رحلته خمسا وأربعين لما عاد تزوج ورزق الولد وحدث بالكثير صابر الصبر فاستغاث به الصبر فقال الصبور يا صبر صبرا ولولا اغتراب المسك ما حل مفرقه ولولا اغتراب الدر ما حل في التاج ولا أنسى الشيخ ابن جبرين عليه رحمة رب العالمين سخر من عمره للدعوة إلى الله ستين وكان يلقي ثمانية عشر درسا في الأسبوع وهو ابن الثمانية يصدق فيه فيما أحسب سعى فلما ظفرت بالمنايمينه القى العصا واستراح وصنوه الشيخ عبد الرزاق عفيفي نزلت به مصائب عظمى فما تضعضع وما شكى أصيب بشلل نصفي وعفاه الله وقتل ابنه أحمد في حرب رمضان مع اليهود فتلقى الخبر في ثبات أذهل محبيه وتوفي ابنه عبد الرحمن ثم عبد الله فجأة وسافرت زوجه لمصر ومنعت من العودة مدة طويلة وابتلي بتعطل إحدى كليتيه وضعف الأخرى مع الضغط والسكر وهو صابر لم يثنيه كل ذلك عن طلب العلم وتعليمه وإفادة الناس إلى آخر أيام حياته تبارك الله ماذا تبلغ الهمم ما زلت بالسمع اهواهم وما ذكرت أخبارهم قط إلا ملت من طربي عسى الله في الجنات يجمعنا بهم فكل امرئ منا بذلك طامع بهذا الخلق تخلق والدي رحمه الله فيما أحسبه طيله حياته صبور شكور للمهيمين طائع تعلق قلبه بمسجده ومصحفه داوم على الأذان في مسجده ثنتين وثلاثين سنة كان آية في ضبط وقته وبقائه في المسجد أكثر من بقائه في بيته والبقاء بعد الفجر فيه إلى ارتفاع الشمس ذاك ديدا حتى في يوم وفاته فالمسجد بيته قبل بيته الله يجبر بعده الأحباب والمسجد المحزون بابا بابا لم يفرق قيام الليل في الحضر والسفر والصحة والمرض فحين أصابه مرض قبل وفاته بعام كان يصلي على جنبه وأدخل المشفى ليلة فقام يعتمد على الجدار حتى توضى وعاد وقام قيامه المعتاد وصبر وصابر على حفظ لسانه فكلامه يكاد يعد في اليوم والليلة فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما أصيب في أقرب الناس إليه ابنه الأكبر وأبويه وأخويه الأصغر والأكبر وكسرت رجله وحم سنة كاملة وانفجر فيه بارود بترت أصابع يده اليسرى على أثره وأصيبت عيناه وضعف بصره وبقيت بعض الحصى في جسده حتى لقي ربه وما عهد عنه غير الصبر والحمد والاسترجاع والرضا. ولم يحدث بذلك أحدا لو كان فيه الموت يقبل فدية كان الفداء أهلي وأولهم أنا رب اسق تلك الروح من سحب الرضا وجعل لها جنات عدن مسكنة بهذا الخلق عاش أسد الصحراء بشهادة الأعداء عمر المختار يجاهد المحتل الإيطالي صابرا ثابتا يعرف أعداءنا أننا عمالقه لا نهاب الردى فقد كثيرا من رفاق دربه في ساحات الوغى فصبر فقد المختار بن شقيقه الذي هو بمنزلة ابنه فاحتسبه وقال لمعزيه كل مجاهد عندي بمنزلة ابن أخي لقد سكن القلب حتى غدا مثابا ولن يبرحوه ولن وللأسد الهصور يجاهد المحتل وينازل حتى أصيب ووقع أسيرا قائلا ما فحواه ما أصاب من مصيبه الا باذن الله لا هم مال غير محض الرضا ما انا صخاب ولا غاضب واتاه المحتل ببعض اصحابه فلما راه نظر له بحده وقال ما جاء بك قال جئت بناء على طلبك فكالرعد القاصف دوا قائلا ما طلبتك ولم اطلب احدا ولا حاجه لي عند احد ما قال ذاك تكبرا بل عزه في النفس وهي سجيه الرئبال ولما قيل لصاحبه كيف وجدت فقال متمثلا عليه ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثرا وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت اجل واكبر ويا هول ما تلقى النفوس الابيه الكريمه حين تتقاس تظهر بها النفوس الحقيره الخسيسة حكموا عليه بالإعدام وهو ابن سبعين سبعين لو ركبت مناكب شاهق لترجلت هضباته إعياء حينما ترجم له الحكم قهقه قائلا الحكم حكم الله لا حكمكم المزيف حاله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وتقدم في هدوء على مشهد من قومه يردد أشهد أن لا إله إلا الله فترت برياها الصبا والشمأل فمكبر لسماعها ومهلل ولقي فيما نحسبه رب البرية في أسمى وأعلى معاني الحرية هو حاله مذعرفت الله لم أضعف لمخلوق ولم أرتجيه من غير ربي أيها القاتل يومي بؤبه أنت لا تقوى على قتل غد بهذا الخلق ظل ابن تاشفين مجاهدا صابرا مصابرا لعشرين حتى وحدت ويلات المغرب الممزقة في دولة المرابطين وحاله من الزمان وخطبه يتعلم نحن الشفاء لجرحه والبلسم لما تسلط النصارى في أسبانيا وأوروبا على المسلمين استغاث ملوك الاندلس بابن تاشفين فدعا الى النفير واجتمع له خلق كثير وركب البحر وعبر الى البر الخيل تصهل في المرابط حوله هاتيك شيظمه وهذا شيظمه واعلن الفونس النفير في صليبي اسبانيا واوروبا فاجتمع له الكثير والكثير والكثير فاخذه الزهو والغرور فقال بهؤلاء اقاتل الجن والانس ومن يغتر يخصى ويرجع بذلتي فأرسل له ابن تاشفين بلغنا أنك تمنيت أن يكون لك فلك تعبر بها البحر إلينا فها نحن جزنا إليك وجمع الله بيننا وبينك فغضب وأرسل رسالة يتهدد فيها ويتوعد فلما وصلت الرسالة طلبها ابن تاشفين وكتب على ظهرها ثلاث كلمات كشفه بالمحرقة يقول الذي يقول سترى اعتل ابن تاشفين ظهر جواده وهو في الثمانين كأني به في الشرى واقفا تهاب العدى في الحصون دويه وبدأت معركة عنيفة استدرجهم البطل المغوار في غطة ذكيه هجم على مؤخره العدو ونفذ إلى قلب جيشهم بكتيبة الأسود الأبية ليقضي على ما لديهم من مقاومة صليبية بأيد حنيفية عقدت تاج العز المعصوب وحكمت عواملها بخفض الصليب المنصوب وأجفل الفونس إجفال الرال وطفق إذا رأى غير شيء ظنه رجلا بالرجال ولاذ مقاتل الجن والإنس بالفرار تحت ظلام الليل مع خمسمائة من الفرسان هلك منهم في الطريق أربعمائة وما وصل إلى طليطلة معه سوى مئة خفض الفاعل منه ونائبه وقطعت عن الموصول صلته وفتح له باب الاستغاثة والندبة وذهل عن التمييز والنسبة وسال منه العرق واشتد به الأرق وحل بس الفرق وأدركه الغرق فحلق رأسه ولحيته ونكس صليبه وأقسم لا ينام على فراش ولا يقرب امرأة ولا يركب دابة حتى يأخذ بثأره يجر ذيول الخزي طالب رفعة ألا فاعجبه من طالب الرفع بالجري وهي هات ما استطاع بن الكافرة أن يفعل شيئا وقد تشتت منه واجري الدمع وضعف بصره والسمع صرف أسوأ التصريف وذهبت منه اداه التعريف وارتفع شان المسلمين وانخفض شان الصليبيين وبقي الاسلام في الاندلس مئات السنين والمسلمون في نصر وتمكين عاشوا اعزاء من الارض ما لمست جباههم تربها الا مصلينا بهذا الخلق قام الربانيون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر بصيانة سفينه الامه ان تغرق في اللجة فلم يسمحوا للشر ان يصبح عرفا مالوفا او سهلا يجترئ عليه كل ذي هوى فدين الله ودين الله والخارجون عليه علو أمسفوا سواء ها هو الغزالي همة فوق السماكين ورجل في الصعيد وكذاك السيف في الغمد ويعلو كل جديد يصدع بمر الحق في بيان سنجر حاكم خراسان قائلا إن رقاب المسلمين كادت تنقض بالمصائب والضرائب ورقاب خيلك تكاد تنقض بأطواق الذهب والجواهر اتق الله وحذره عقاب الله وغضبه وبطشه ولإعلاء راية الحق يمضي لا يبالي بخائن أو جبان يقول قريبا من هذا لنظام الملك ثم يقول له واعلم أن هذه الكلمات لا مره مرة قاسية لا يجرؤ عليها إلا من قطع أمله عن جميع الملوك والأمراء فقدرها قدرها فإنك لن تسمعها من غيري وكل من يقول غير ذلك فاعلم أن طمعه حجاب بينه وبين كلمة الحق بلغت المدية العظم وبلغ السيل الزبا كلمات يا معاشر الإخوة في مثلها أوذي وسجن أحمد وجلد أبو حنيفة وضرب مالك وحبس شيخ الإسلام وغيره من علماء الإسلام لا يعبؤون بحادث مهما دها فهموا وما تلد الدواهي توأموا والأمة اليوم تنحدر من هاوية لها وليس لها إلا الجبال الشم التي تصدع الرؤوس بالحق ابتغاء وجه الحق وتقول لا عندما يعلن غير الحق ان من يجبن على رهبة فهو لا يقوى على قولنا عن قولنا أيها الجيل مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم فسيروا كما ساروا على الدهر واصنعوا احملوا دينكم بكل اعتزاز وثبات لا تخدعوا بسرابه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك الباب مفتوح لكل مسلم أن يقول ويفعل ما يعلم ولا يجترئ على ما لا يعلم والأعلم يقود من دونه والأقدر يقود من دونه إن لم ندعو دعينا وإن من نباذر بودرنا لنجتمع فنستمع فننتف فنندفع ونصبر ونصابر ونصلح ما بيننا وبين الله ليصلح ما بيننا وبين خلقه وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد عليه بالأرواح أيها الجيل ادرع بالصبر في طول الطريق إن مر الصبر يغدو كالرحيق حين تحظى ببلوغ الأربي الصبر الصبر صارم لا ينبو جواد لا يكبو جندي لا يهزم حصن لا يهدم عدة في البلاء زاد في الابتلاء وعظيم جزاء إنما يوفص صابرون أجرهم بغير حساب ليس يوزن لهم ولا يكال إنما يغرف لهم غرفا بغير حساب من يريد الله به خيرا يصب منه وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم حتى الشوكة إلا كفر الله بها خطايا. من مات له صفي فاحتسبه لم يكن له جزاء إلا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صبرا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله أسوة برسول الله وطمعا فيما وعد به الله وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا وبشر الصابرين وكل مصيبه عظمت وجلت تخف اذا رجوت لها ثوابا ايها الجيل خذها من المختار يخاطب بها الصحابه الابرار ان من ورائكم ايام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما انتم عليه اجر خمسين منكم قالوا يا نبي الله او منهم قال بل منكم أشهى الى المغنى العليل من الشفه والذ في العينين من غمض الوسن فصبرا ومصابره وفرارا الى الله واستعينوا بالصبر والصلاه وافزعوا الى بيوت الله مع رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله خير الدنيا والاخره مرتبط ببيت الله احب البقاع الى الله ارواحنا تتلاقى فيه خافقه كالنحل اذ يتلاقى في خلاياه تلك البقاع فلا تبغي بها بدلا فما سواها وبي منتن وخم أيها الجيل من أحلك الساعات ينبلج السنة ولرب خير جاء من قلب الأذى لإن عاث العدو وأفسد وحصد الاخضر واليابس وأهلك الحرث والنسل فالورد يبقى وسط الشوك والمعدن يلمع بلمس النار والمخاض قبل الولادة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوم إن كنتم مؤمنين والتاريخ مع ذا واعظ أمين دخل الصليبيون بيت المقدس فارتكبوا ما لا ترتكب أكثر منه الشياطين قتلوا الأئمة والعلماء والمجاورين وعطلوا الجمعة والجماعة لواحد وتسعين وظن اليائسون أن لا عودة له إلى حضيرة المسلمين ويولد محرر القدس بعد احتلاله بتسع وثلاثين ولما بلغ الأربعين من عمره دخل المسلمون بقيادته بيت المقدس فاتحين وجاء الحق وبطلت الأباطين وأذن المؤذنون وخرس القسيسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وما هي من اليهود الظالم اليوم ببعيد الأيام دول ويوم علينا ويوم لنا والعبرة بالنهاية والنهاية لنا وإن استأسد فعلب أو استنصر بؤاد فالفجر من رحم الظلام سيولد ويصحو من نام وينهض من كبأ ويتحقق وعد الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فبناؤنا باق وإن طافت به إيح وأجلب حوله التنين لو دام ظلمهم في الحياة لظالم لأقام فوق صروحه في عونه لكنها حقب انقصار تمحي ويطل فجر باسم ويبين فجذورنا أحد وبدر وخيبر والفتح يعلو شامخا وحنين وبشائر الاسراء فوق رؤوسنا تمضي بنا والوعد والتمكين نحن الذين رؤوسهم لا تنحني إلا لخالقها ولا تستسلم لا تقول حارس التغرر قد لا تقول عقمت أمتنا واستنصرت فيها بغاث الطير والعزم خمد أنا لا أنكر أن البغي في الدنيا ظهر والضمير الحي في دوامة العصر صهر غير أني لم أزل احلف بالله الأحد أن نصر الله ات وعدو الله لن يلقى من الله السند لن ينال المعتدي ما يبتغي في القدس ما دام لنا فيها ولد لا ينقصنا عدد لو بسق كل مسلم بسقه لا رقم يهود العالم ينقصتنا الإيمان أن نكون مع الله ليكون معنا فأرسل شعلة الإيمان شمسا وصوق من ذرة جبل حصينا وكن في قمة الطوفان موجا ومزنا تنطر الغيث الهتونا فأنت العطر في روض المعالي وأنت نسيمه فاحمل شذاه ولا تحمل غبار اليأسين أيها الجيل ما جرد الصمصام ذو همة عند عوجاج الأمر إلا استقام هذه وصية ملك يؤثر السلم على الحرب لولده يقول فيها يا بني من رغب في السلم استعد للحرب نعم إن أفضل ضمان لردع المعتدي إيحاءات القوة وقد أيد الإسلام ذلك بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وإن طالت المدة في إعداد العدة لنقطع الطريق على متهور ناقص في علم أو قاصر في تجربة ونرهب عدو الامه ما شمر الليل عن ساقيه منهزما حتى رأى الصبح مثل السيف مخترطا والأسد إن أخلت عرينا الحما أضحى بها الثعلب يستأسد إن ضيما يعلو ولا يسمئز له ضمير ولا تثور له نخوة حري أن يطأ بمسيسه العنوف وليس بعد ذلك من بأس أن يقال كما قالت أم عبد الله لابنها لما سقطت فرطوبة ففكى ابكي مثل النساء ملكم ضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجالي. أيها الجيل كم ميت بعث الدنيا وعاش بها ما كل من ضمه قبر بمدحود وخامر ما لآثار الحياة به سوى ورود اسمه بين المواليد كل صورة من صور خدمة الدين داخلة اصاله أو تبع في معنى الجهاد في سبيل الله فعلى كل ذي ولاية أو صاحب قلم أو لسان أو مال أن يسخر طاقته في مناصرة دينه وقضايا أمته تباً لمن يرى أخاه محاصرا يكاد يهله وهو يستطيع رفده فلا يمد له يدا إذا شبت النار في الدار فالغفلة عنها عار متى تستيقظون فقد رماكم بأقصى ما لديه الثعلبان أعاديكم بذلكم استطالوا على إخوانكم وبه استعانوا فلا عجب إذا احترقت بيوت وسال على الرصيف الأرجوان إن على كل مسلم تبعة ومسؤولية أي بذل ما في وسعه بماله بلسانه بقلبه يشهد همة يحرك عزيمة يستنصر مولاه وإلا يكن فليتعفف عما لا ضرورة له لا يعين المسلم الصادق أعداه عليه قاطعوا من باعكم واختار من يقتلكم وتولاه وتابعه قاطعوا كل العبارات التي علبها إعلامهم والتهمناها كما نلتهم الوجبات غشونا وسموها سريعة قاطعوهم كل طفل قتلوه أو جريح جرحوه هو خصم لكم يوم اللقاء أنتم آذرتم من جند الجند ومن قدم للخصم المدامع مقاطعوهم إنما الحر المقاطع وسيبقى العبد عبد البطن والشهوة خانع إن أعداءنا تحت أي شعار؟ إنما يحاربون الإسلام نفسه ولن يرضوا في حال الاستجابة لضغوطهم بغير الكفر هذا قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ومن أصدق من الله ففقهيها أمتي والقول والفعل فعي ثم اصدعي ألف كلا ثم كلا صرخة المسلم من نجد إلى تطوان غربا فبخارى وسفوح الصين شرقا فالمكلا ألف كلا ثم كلا كل حل ليس في القرآن والسنة لا أيها الجيل شعورا بالجسد الواحد من لم يهتم به فليس منه نحن مهما جارت الأحداث جسم صامد لا تعرف الأرض قعوده لحمة شامخة ترتد عنها عاصفات الموج والريح الشديدة اذا ألمت بتركستان نازلة باتت لها راسيات الشام تطرب وإن دعا ثرى الإيقور ذو ألم أجابه في ذرافاران منتحب أمة واحدة مهما تناءت أرضها تجمعها روح العقيدة أيها الجيل فر إلى الله بالطاعة مع أهل الطاعة في بيئة الطاعة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اصبر مع القوم نفسا والتزم أدبا لا تعد عيناك عنهم لا يصبك عما أيها الجين وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم اصبر وصابر وعمل عملا تزدان به صحيفة كسبك وإلا فوجودك عدم وعقباك ندم إن لم تزيد شيئا على الدنيا كنت عليها زائدا فالمرء والسيف ما لم يبدي أثر حي كميت ومسلول كمغمودي ايها الجيل لا صاحبتني يد لم تغن ألف يد ولم ترد القنا حمر الخياشيم ان الصبر على صعود الاكام وهبوط الغيطان في ابتغاء الرزق الحلال على مشقته خير وألد من القعود بين الحيطان واكرم من سؤال بني الانسان كد كد العبد ان اثرت ان تصبح حرا لا تقل ذا مكسب يزري سؤال الناس ازرع ايها الجيل الصبر ضياء وسلاح المؤمن الدعاء اذا حل بك الامر فكن بالله لواذا لو فلا هذا ولا هذا أيها الجيل احذر الأقفاص لا تستجملي قفصا يوما ولو من ذهبي الصقر لا يهدأ في الأوكار ولا يحاكي الصعو والحبار إن حكى الصعوة صقر تاسر فهو كالصعوة واه خائر الحرية الحرية صبرا ومصابرا أعدا رونقها إن لم يكن وابلا يا أيها الجيل فطل والحرية الحقة في تمام العبودية والحب والتعظيم لرب البرية من يضيء في قلبه إيمانه فهو وبمولاه علي يمسك الدنيا ولا تمسكه يملك الأرض ولا تملكه وفي ظل الحيدة عن هذا المفهوم تدوب الطاقة وتمحي وتعم الفسولة وتسري وتنعدم الثقة وتسقط الهمة فإذا ما جد الجد لم تجد سوى قن مفلول الحد لأنه ربي تربيه العبد فلا يجد نفسه إلا في القيد والقيد في روحه قبل الرجل واليد تطلقه للكر فيفر لأبواب الحظيرة متضرعا لحراسها أن يفتح له الباب يصفع ويلقى خارج الأعتاب فيعود مزاحما على الأبواب قد ألف الهوان والتباب كعوسجة جذرتها الرياح كسادسة فوق كف أشل وتحت نعال الأعادي قبل أدرك عن ترث ذلك قديمة لما قيل له كر قال إن العبد لا يحسن الكر والفر ولكنه يحسن الحلب والصر فهم وليه الدرس فقال كر وأنت عر فكان كرر لا يفر إذا هجته هجت ليث الشرى فهاجت على إثره مسبعة لا تسقني ما الحياة بذلة بل فسقني بالعز كأس الحنظلي هذا قطز استرقه التتار وبيع بثمن بخس وبعمق إيمانه وتضحيته وعبوديته وهب المسلمين الحرية الحقيقية فكانت نهاية التتار الذين استرقوه على يده بالجهاد إذ دمر في عين جالوت جميع جيشهم وأباد من يسمى الحر من بين الصقور لا يطيق الأسر من بين الطيور وبالمقابل فإن المستعصم بالله آخر ملوك بن العباس وهو في الذؤابه من النسب كان عبد الفعل في الحقيقه قرب ابن العلقمي وترك الجهاد ورضي بالذل بمشوره الرافضي فما احسن الدفاع عن ملكه وما احسن الموت في كرامه سلم بغداد للتكار وسلم نفسه للجزار ليقتل رفسا بالاقدام امعانا في الاهانه والاذلال ولا غرو فمن صحب الغربان لا بد ان ترى على رغمه لحم الحمار له طعم والنصر لم يحرز باشباه الرجال ولا العبيد ولن تتحطم سلاسل الرق واصفاد الذل والصغار إلا بطعم الإيمان والصبر واليقين والصبر مر لا يتجرعه إلا حر وإن الحلو حين يضر مر يا أيها الشاهين عشك ليس في قصر الملوك لو كنت شاهين الجبال حقيقة ما روضوك فارجع لنفسك لا تقل اصلي وفصلي أبدا قيمة الشاهين في أخلاقه أيها الجين عار على الأسد الغضنفر أن يرى ضبع الفلاة تسفه الاشباله وقوا انفسكم واهليكم نارا كل في اسرته ومجتمعه على ثغر يا عار من اتيت أسرته او امته من ثغر يقوم على حراسته لقد شن المنافقون حمله شعواء وحربا ضروسا على عفاف النساء وجعلوا اول همهم نزع الحجاب ليهون بعده ما ارادوا من فساد وما هم الا من عرفناهم بالامس وان غيروا خيلهم والخول فعبد الخناء نفس عبد الخناء وان عصرنا الشكل واسم الحلل وباء يذكر بقول ابي العلاء ما خص مصر وبا وحدها بل كان في كل أرض وباء يضبحون من كل غناه ووسيله مشككين في مشروعية الحجاب منكرين تغطية الوجه نكيرا تتوهام منه أن تغطية الوجه فسخ وكبيرة بينما حاصوا حيصة الحمر عن الحديث عن كشف السيقان والشعر والصدر والنحر وعن الكاسيات العاريات ومن استحق اللعن كالنامصات والمسترجلات فعندهم مباح أن ترى فخذا ونهدا ويحرم أن ترى وجها مصونا وتلك وجوه أراقا فاق ملامحها واضاع الانوف ويا لعجز الاخيار مع جلد هؤلاء الفجار وانما يقوى الباطل بسكوت الابراء يا ايها الاخيار قد نطق الرويبضه الحقير ولا اراكم تنطقون اعرضتم حتى عن الشكوى فما ادري باي مصيبه تتالمون واقعنا يحتاج لمراجعه وتصحيح ان كنا نريد ان نعطي اليهود والنصارى والمنافقين صوره متسامحه عن ديننا كما يزعم بعض مهاجمينا فوالله لن يرضوا عنا حتى نكفر كما كفروا ومقتلوا مروة في ألمانيا بسبب حجابها شاهد حي من شواهد فالحقد في أهل الصليب يلوح ذبحت بلا ذنب سوى إسلامها فحجابها يا قومنا المذبوح فلما نعطي الدنيا في ديننا ونحن قوم اعزنا الله بديننا أي ورثة الأنبياء علماءنا الأبرار هذه مآقي امتي ترنو لكم وتكادوا من دمع المواجع تغرقوا دفاعا عن عفاف المسلمات كدفاعكم عن أقدس المقدسات بقوتكم يقوى الناس وبدونها لا كان يقتدي الناس ويتبلد الإحساس ويظهر الخناس والنسناس بضبية الكناس من غيركم للجيل يهديه للسبيل يقول ابن الوزير ووارث البشير من ترك الذب عن الحق خوفا من الخلق أضاع كثيرا وخاف حقيرا وفي الصاب شهد وفي الشهد صاب وفي البان ماء ومنه اصطلي وقد يكمن الشر في مرتضي وقد يكمن الخير في ما قلي أيها الجيل تصبر إذا ما الأمر صعب فإنما يلاقي نجاحا من يكون صبورا اشكبتك وحزنك إلى الله وتصبر ومن يتصبر يصبره الله فإن ضيقت امرا زاد ضيقا وإن هونت ما قد هانا فلا تهلك لشيء فات حزنا فكما أمر تصعب ثم لانا ومن ضاق رعا بالحياة فإ تضيق به وهو الكريم السميدع وبعد أيها الجيل تلكم صافنات جياد من صبر خير العباد ومن يربط الصافنات الجياد فمن نفع فيها بأن تصحلى ولكن بأن يعتلى ظهرها ويغزى عليها ببطن الفلا تصبح قوما على غرة وقوما تباشرهم في المساء وخلاصة القول معشر الإخوة لقد كان لكم في رسول الله أسوى قسما برب التين والزيتون ومنزل الإخلاص والماعون قسما برب العاديات وبالضحى والكلمة والكهف والإسرى وسورة نوني إن الخلائق دون هدي محمد عمي كعين ما لها من نوني فخذي يا أمة الإيمان ومنحي منه عراقا وشآما ومنحي منه قريبا وبعيدا وانشري منه على الارض السلامة هذا ما وسعه الوقت الضيق وقد ذهب الشباب الضيق وشاخ البازي الأشهب وعتاد العمري ينهب النشاط قطويا منه البساط ولعلي أسرجت الجواد لراكبه ومهدت الطريق لمي يبني المنار هذا هو الجادي يا زينة النادي أرجى الكون برياطي به ورواعا طيبه نشر الخزامة وسراف الأفق منه نسمة فشممنا شيح نجد والبشامة زانت شمسه الفلك وجلت أنواره الحلك وفتح الأبواب وقال هيتلك لك فغنم روضح وانص بالخيمة وضرب الأوتاد واعقد الأطناب وانشق الأرج وارفع الحرج وارتقي بالفرج وتجاوز اللوا والمنعرج وعلو رباه وانعم بصباه وكرع في حياضه وارتع في رياضه واحد في غياضه من أين ريح الصبا هذا الشذا إن كان من حي الحبيب فحبذا ووداعا فوداعا وإلى ملتقا إن لم يحل من حائل يا رب أسكننا فسيح جنتك والنار نجينا منها برحمتك واغفلنا لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا والحمد لله على الإنعام بنعمة التوفيق والإتمام والأجر والإخلاص في الأعمال نسأله من صاحب الأفضال فكل شيء فهو منه وإليه والخير لا نرجوه إلا من يديه ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي الهاشمي محمد والآل والأصحاب أجمعين يا رب والحكم بهم آمين يا رب والحقنا بهم, بهم آمين وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الامام البخاري الاسلاميه بمكة المكرمة هاتف رقم 5 ناسوخ 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته